بسم الله الرحمن الرحيم حليم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب ت ص ل ت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ف أ ع ر ض أ ث ر ه م فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما إ ن م ا إلهكم إله و ا ا ح د ف س ت ق ي م و ا إ ل ي ه و النابلسي ف ن للعلوم ا ل ا ك ل ا م ي ه م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 أندادا رب العالمين ذالك رب وجعل في ها ر واتي ا م ن فوقها و ا ر ك ف ي ه ا وقدرها ف ي أقواتها في أ ر ب ع ة أ ي ا م سوى قال لها وللارض ا ت ي ا طوعا أ و ك ر ه ا ق ا ل ت أ اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء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 اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن قلبهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلتم به كافرون فاما عادوا فاستكثروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه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 م و س و في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ل ع ذ ا ا ب ل آ خ أخزا ر ة و ه م ل ا ينصرون و أ م ا ثمود فهديناهم ف ا س ت ح و ا ا ل ع م ا على الهدى م صاعقة العذاب ي ه ك ا م و س و ن ن و ع ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وكانوا ي ت ق و ن و ي و م يحشر أ ع د ا ء ا ل ل ه إلى ا ر ف ه م ي ن ز ع و حتى ه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 وهو ق ل ق ك م أ و ل م ر ة و إ ل ي ه ترجعون وما كنتم ت س ت ك ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جودكم ولكن ظننتم ولكن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 ف إ ن يظفروا فالنار مسوا لهم و إ ن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبرهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا ت س م ع و ن ه ذ ا ا ل ق ر آ ن والقوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون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 وقال الذين كفروا ربنا امن اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين د ي ن إِنَّ ا ذ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ سُبْحَرُونَ م استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ة ألا ولا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي ك ن ت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 ك موسوعه نزلا من رحيم غفور ا م ن ا ب ل س ي للعلوم صالحا ا ل ا س ل ا م ي ن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 فان ا س ت ك ب ر و ك فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسلمون انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا لمحي الموتى انه على كل شيء قدير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 بين ي د ي ه و ل ا من خ ل ف ه ت ن ز ي ل من ح س ي حميد ما ي ا ق ل ل إ ل ا م ا قد ق ي ل ل ر س ل من قبلك إن قبلك ربك ا م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقع وهو عليهم ع م ا اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 إليه موسوعه النابلسي م ر ل ل ه ا و م ا ت ح ل م من ن أ ا و ل ا تضع م ي ه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا اذنا ن كما من ام ن شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم موسوعه ا ل النابلسي إ للعلوم الاسلاميه ن ن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 ه موسوعه ف النابلسي للعلوم الاسلاميه